فلعلك باقع نفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لدائلون ما عليها صعيدا جرزا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 لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتقذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باشط ذراعيه بالوطيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إِنَّهُمْ ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تشتفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعد ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب فيها من من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا من سندس خضرا من سندس واستبرق فيها على الارائك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 وكان له ثور فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمالا انا اكثر من ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا وما قائمه ولئن رجدت الى ربي لأجدن لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما جاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل منك ما لو و ولدا ربي ان ياتي خيرا من جنتك ويرسل عليها ويوصل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي قاوية على عروسها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له مفية ينفرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَضَرَبَ لهم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كما إن أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إن يَنتَشِرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ يَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا الْزَّرَّاعُ وَكَذَٰلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَكَذَٰلِكَ يُحْيِي الْأَمْوَاتَ وَتَتَسَاءَلُونَ عَنْهُ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وارضوا على ربك صفا لقد كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتوى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلة نامان هذا الكتاب لا يغادر خغيرة ولا كثيرة إلا أحصرها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فكان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشركتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين ضللتم فدعوهم فلن يستجيبوا لهم وجعلنا وجعلنا بينهم موبقا ورأى المدرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاهوا الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سمة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحبوا به الحق واتخذوا آياتي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 وربك الغفور بالرحمة لو يؤاخذهم بما كتبون لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مدنع البحرين أو أمضي حقبا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 فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد رئت شيئا امرا قال الم اقل منك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها لدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أدرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغوب في عين حميه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القومين اما أن تعذب واما تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا من آمَنَ وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وتنقول له من أَمْرِنَا عسرا ثم أَتْبَعَ سببا حتى إذا بلغ مطلع السمس وجدنا تطلع على قوم لم لَهُمْ لهم من دونها سترا كذلك وقد بِمَا بما لديه ثُمَّ ثم أتبع سببا حتى بَلَغَ بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون, يكادون يفضحون قولا قالوا يا ذا القومين ان ياجود وماجود مفسدون في الارض فهل نجعل لك حرجا فهل نجعل لك حرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مستني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال قال اتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا, ربي فإذا جاء وعد ربي دع له دكاء وكان وعد ربي حقا وترتنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فدمعناهم دمعا فارضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افعتب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إما أعطدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وَاحِدٌ إلهكم كَانَ إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا